وصلى الله على محمد وَآلِهِ الطيبين الطاهرين تعقيب متضمن لعده تعليقات على ما مضى بيانه التعليق الاول قد يقال بان هناك جمعا عرفيا بين ما دل على مطلوبيه الصلاه في الثوب المتنجس وما دل على مطلوبيه الصلاه عريانا اذا لم يمكن تطهير الثوب فلا تصل النوبه لدعوه التعارض واحكامه والوجه في ذلك كما اشار اليه سيدنا قدس سره صفحه 361 من الجزء الثالث من الموسوعه ان هناك شاهد جمع بين الطائفتين وهو روايه محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه يعني الثوب بول وليس معه ثوب غيره قال يصلي فيه إذا اضطر إليه فان ظاهره ان صحه الصلاه في الثوب المتنجس منوطه بفرض الاضطرار للبس الثوب فتكون هذه الروايه شاهد جامع بينه صحيحه عبد الرحمن انه سال ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في ثوبه ليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال يصلي فيه فانها مطلقه أي سواء كان مضطرا للبس الثوب أم لم يكن مضطرا وظيفته أن يصلي في الثوب المتنجس ومعتبره سماعاه سألته عن رجل يكون في فلات من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد واجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع قال يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومئماان فانها ايضا مطلقه لما اذا كان مضطرا للبس الثوب ام لم يكن فتكون رواية الحلبيجن شاهد جمع بينهما فيحمل ما دل على جواز الصلاة في الثوب المتنجيس على فرض الاضطرار وما دل على وما دل على أن الوظيفة أن يصلي عريانا على فرض عدم الاضطرار زين بل ايه وأشكل واشكل على ذلك سيدنا قدس سره اولا بأن روايه الحلبي ضعيفه من جهة القاسم بن محمد حيث لا توثيق له فكيف تصلح أن تكون شاهد جام وثانيا شوفوا هذا ثانيا تام أو متام قال وثانيا لم يثبت أن الاضطرار في الرواية يراد به الإضطرار الاضطرار إلى لبس المتنجس الاحتمال أن المراد به الإضطرار إلى الصلاة في الثوب وإن لم يكن مضطراً للبس الثوب في حد ذاته وكيف يكون الإنسان مضطراً للصلاة في الثوب مع أنه ليس مضطراً للثوب نفسه لما قد ارتكز في أذهان المتشرع من عدم جواز إيقاع الصلاة من دون ثوب فحيث إن المرتكز أن لا صلاه عاريان فهو مضطر للصلاة في الثوب لوجوب الصلاه في الثوب كذلك ارتكازان فاضطراره مستند الى وجوب الصلاه اي لولا وجوب الصلاه لما كان مضطرا للبس الثوب كما لو فرضنا انه جالس في داره ولا يراه احد فهو ليس مضطرا للبس الثوب انما هو مضطر للصلاه فيه لوجوب الصلاه عليه وبما انه لم يفرض في الروايه عدم تمكن المكلف من الغسل فلا محاله هو متمكن من الصلاة في الثوب الطاهر بغسله وليس مضطرا إلى إيقاع الصلاة في الثوب المتنجز فقوله عليه السلام في رواية الحلبي يصلي فيه إذا اضطر إليه ليس له مصداق في محل كلامنا لما لأنه ليس مضطرا إليه لإمكانه أن يطهره ويصلي فيه طهر الطر إليه يعني نفس اللبس وإلى الصلاه فيه نعم طر إليه يعني إلى اللبس إليه إليه فيه. إليه في الصلاة لا ده. إليه في الصلاة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 لا غير لو يعني الطرء الى يصي على نتيجه البارد مثلا اه انما يبقى عاليا المصلي الى ها ترى المصلي الى الثوب ما يصلي اها نعم قابل الشيخ وجه لطيف يصلي فيه اذا اضطر اليه يعني اذا اضطر المصلي اليه مفهوم يعني ناظرين لحيث بحيث انه مكلف او ممكن لا فان شخص مضطر يعني هو لا يلقى بالصلاة هذا وش وجه البعد شد وجه بعيد وجه بعيد ما يفيد هذا الخوائق يكون تباين يقول نكتة البعد كذا وجه بعيد هذا. يعني كأنه وخلو سيكون يقولنا لما ملاحظ هكذا مع ملاحظة شرطية اللبس. فهو مضطر إليه فيصلي إلى الضر إليه فمع أن السؤال عن هذا أن هل الشرطيه بقية أو لا فما ما عليه يأتي لما يقول الى الضر إليه يعني السؤال عن ان الشرطيه بقية أو لا فكيف يعلقها على أنه مع ملاحظة الشرطية بارك الله فيك يا شيخ علي ولكن هذه ملاحظه محل تأملين والسر في ذلك ان ارتكازيه عدم صحه الصلاه عاريان اما ثابته او غير ثابته فان كانت ارتكازيه عدم صحه الصلاه عاريا ثابته فلا وجه للتعليق بان يقول يصلي فيه اذا اضطر إليه لانه لا محال مضطر اليه اي لا محال لابد ان يصلي فيه فانه اذا كان المرتكز ان الصلاه لا تصح عاريا لا تصح مع العور فلا بد ان يصلي فيه لانه يصلي فيه شنو اذا اضطر اليه فان هذا التعليق لا معنى له وإن لم يكن هذا الارتكاز ثابتا فليس مضطرا للصلاه فيه فهذه قرينه او فما ذكرناه منبهون على ان قوله إذا اضطر إليه يعني إذا كان مضطرا للبس الثوب في نفسه إما لوجود ناظرين إما للبرد أو الحار لأنه مضطر للصلاة فيه لأجل وجوب الصلاة وثالثا العمدة مناقشته الثالثة هي اللطيفة إياها هي قال وثالثا إن الاضطرار لو سلمنا أنه بمعنى الاضطرار إلى اللبس لا يمكن حمل الصحاح المتقدمة الدال على أن وظيفته أن يصلي جنوه في الثوب المتنجيس لا يمكن حملها على صورة الاضطرار إلى لبس الثوب مثلا صحيحية علي بن جعفر سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبًا سألته هو الرجال قاعد أصلًا قاعد عريان ما مضطر إلى حاجة هو قاعد يسكن كل شيء ما عنده كل شيء ماكو تمام لا سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبان نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانان قال إن وجد ما أنغسله وإن لم يجد ما أن صلى فيه ولم يصلي عريانان فظاهر صدر الرواية عدم الاضطرار ومع ذلك أمره فحملها على فرض الاضطرار بأي وجه سألته عن رجل عريان ذلك فظاهر صدرها فرض عدم الاضطرار فكيف شنو تحمل على أن الإمام إنما أمره بالصلاة في الثوب المتنجس لأنه مضطرون فحمل هذه الرواية على هذا الفرض غير غير عرفي بقاء استمرار اصاب الثوب كان عريان مفروض انه انما اصاب لان الصلاه حضرت لو ما الصلاه حضرت ما بحث عن الثوب هذا ظاهر الروايه ظاهر الرواية انما بحث عن ثوب لاجلي صلاه وإلا لولا لو الصلاه وقاعد ما عند كل شيء ما عند عن رجل عريان وحضرت الصلاه فعصَابَ الثُوبَ، يعني إنما بحث عن الثوب فعصاب لأنه الصلاة حضرت لا لأنه مضطرون، هذا ظاهر الرواية. يا شيخ علي خليك عرفي لا تروح مننا ومننا. صدفة يا الله. هاليسير يعني صدفة هو فيها اللي نتحدث وولدها فاصاب له وحضرت الصلاه فاصاب ظاهره يعني تفريع فاصاب على حضرات انه انما تلبس بالثوب لاجل الصلاه مو لأجل انه مضطر يا شيخنا ليش بكذا الشكل زين بنفسه هو كان يقول ما في اشكال ابقى هريان بس لان جت الصلاه خلي ابحث على فمعنى ليس مضطرا لللبس الثوب. هذا معنى هذا اللي يقول السيد الخوئي وحينئذ فمقتضى الجامع بين صحيحه عبد الرحمن التي شنو التي امرت بالصلاه فيه لا بالشرط. وبين رواية الحلبي على فرض اعتبارها التي اناطت الصلاة فيه جنو بفرض الاضطرار كيف نجمع بينهما إذن أن المسوغ للصلاة في الساتر النجس إما الاضطرار إليه وإن تمكنه من تطهيره فإن كونه مضطرا إلى لبس النجس بما هو كاف في صحة الصلاة فيه أو أن المسوغه عدم التمكن من تطهيره وإن لم يضطر إليه فمقتضى الجمع بينهما ان المسوغ للصلاه في الساتر النجس احد امرين اما انه مضطر للصلاه فيه نتيجه البارد فلو طهره وتبلل الثوب زاد, زاد استبراده مثلا فالمسوغ للصلاه فيه اضطراره اليه وان كان متمكنا من تطهيره او ان المسوغ للصلاه في عدم التمكن من تطهيره لعدم وجود ماء وان لم يكن مضطرا الى لبسه خش هذه تعليقه الاولى فتلخص من ذلك ان لا يوجد جمع عرفي بين الطائفتين فشنو فتستقر المعارضه تعليق الثانيه ذكر سيدنا قدس سره في الجزء الثاني عشر من الموسوعه صفحه واحد وتسعين قال غاية المعارضة ما المعارضة السياسية <معارضة> غاية المعارضة بين صحيحه علي بن جعفر التي قالت يصلي فيه ولم يصلي عريانا وبين معتبرت سماعه التي شنو أمرت بالصلاة عريانان غاية المعارضة شنو قال سقوط هذه الفقرة من الصحيحة عن الحجيه لاجل المعارضه دون الفقره الاولى التي هي محل الاستشهاد في المقام فان صحيحة علي بن جعفر مشتمله على فقرتين ان وجد ماء غسله هذه الفقره الاولى والفقره الثانيه وَإِنْ لَمْ يَجِدْ ما أَنْ صَلَّى فِيهُ وَلَمْ يُصَلِّ عُرْيَانًا فالمعارض لي شنو فالمعارض لي معتبرة سماع الفقرة الثانية وهي قوله وَلَمْ يُصَلِّ عُرْيَانًا فتسقط هذه الفقرة عن الحجية للمعارضة ونرجع للفقرة الأولى وهي قوله إن وجد ما أنغسله فإن ظاهر قوله إن وجد ما أنغسله أن اشتراط ستر العورة لا يسقط ولذلك قال إن وجد ما أنغسله فنتمسك بالفقرة الأولى لإثبات شرطيه شنو ستر العورة ولكن ذكرنا أمس أن هذه الرواية ليست في مقام البيان من جهة شرطية ستر العورة وإنما في مقام بيان اشتراط الطهارة في الساتر فتدل بالمدلول الالتزام على المفروغي عن اشتراط الساتر وإلا ليست في مقام البيان من هذه الجهات وبما أن الرواية ليست في مقام البيان من جهة المدلول الالتزامي فلا إطلاق له لفرض ما إذا اضطر لي كشف العورة آنا ما وإن لم يكن ذلك الآن من أفعال الصلاة زين تعليق الثالث ذكرنا أمس أمس متى أمس الدابر أمس الدابر أيه. ذكرنا أمس أنه <تصفيق> على فرض تعارض الطائفتين وعدم وجود المرجح تصل النوبة للأصل العملي ومقتضى الأصل العملي هو التخير لدوران الأمر بين التعين والتخير حيث يشك في أنه هل يتعين عليه أحدهما أو أنه مخير بين الصلاة في الثوب المتنجس أو أو أو يصلي عريانا فمقتضى البراءه عن التعين التخير ولكن قد يقال بلزوم الجمع بينهما بأن يصلي تارة في الثوب المتنجس وأخرى عريانا والوجه في ذلك ليس من باب منجزية العلم الإجمالي لا يوجد لديه علم إجمالي لاحتمال التخيير وجدانا فإنه وجدانا يحتمل أن احدهما متعين ويحتمل انه مخير بينهما فلا يوجد لديه علم اجمالي بتعين احدهما كي يكون مقتضى منجزيه العلم الاجمالي الجمع بينهما وليس من باب التشبث بالمدلول الالتزامي بأن يقال كلتا الروايتين تعارضتا في المدلول المطابقي واتفقتا في المدلول الالتزام فالمدلول المطابقي هو هل يتعين عليه الصلاة في الثوب المتنجيس أو يتعين عليه الصلاة عاريين وهنا؟ تعارضت الروايتان حيث إن احداهما دلت على تعين الصلاة في الثوب المتنجس واخرى دلت على تعين الصلاة عريانا فتعارضا في المدلول الطابق ولكنهما اتفقا في المدلول الالتزامي وهو عدم التخير حيث إن مآلهما معا. إلى أنك لست مخيران بل يتعين عليك أحدهما فنتمسك بالمدلول الالتزام لهما ومختباه أن لا تخير في المقام وإذا لم يكن هناك تخير فإذا مقتضى القاعدة الجمع بينهما لعدم العلم بما هو المتعين ولكن هذا مبني على عدم تبعيه المدلول الالتزامي للمدلول المطابقي في الحجيه وأما بناء على التبعيه فكما سقط المدلول المطابقي لكل منهما بالمعارضه سقط المدلول